فَأَلْقَى عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةَ قُلْ فَاتَّبِعُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاسْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَسْتَكْبِرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَفْعَلُونَ كِتَابِ لِمَا تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبْغُونَهَا عِجْوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِرَافِضٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا